بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صحيح. حتى الآن ذكرنا تفسيرين لصحيحه أبي ولى صعبا بصحيحة أبي عبيد احدهما أن قوله سألت أبا جعفر عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما فسرنا بمعنى وليين شرعيين بما في الأولياء من أب حتى إذا كان أب وقلنا إذن من أن على هذا التفسير لم يكن النكاح فضوليا لانه صدر من الاب وعليه فالشهاد السائل الخوئي رحمه الله بهذه الروايه على الكاش غير صحيح لان النكاح كان صحيحا غاية ما هناك انهما حينما يدركان لهما حق القبول والرفض. طبعا لا أقصد بحق ال... لهما الخيار يعني لا أقصد بالخيار هل خيار المصطلح يعني لهما حق الفاسخ لا وإنما بمعنى أن نفوذ النكاح وبشكل يكونوا ملزما لهما ينتهي بإدراكهما حينما يدركان الاختيار بيدهما فإن أمضي مشارعات وإذا ما أمضي ما مشارعات التفسير الثاني هو الذي ذكرناه بالأمس وهو أن قوله وليان لهما نحملهما على وليين عرفيين كما هو متعارف لدى عوام الناس أنه على كل حال كبير العائلة أو الأخ الأكبر للطفل او ما شابه شيخ العشيره اذا قدهم قضايا عشائرية او ما شابه حمل هذا التفسير الثاني وعلى هذا التفسير قلنا اذا النكاح فضولي لان الولي العرفي لا قيمة شرعية له ف لا يكون Nikahuhu نافذان. Maar als we het over is toekomst van de toekomst van de toekomst van de toekomst van de toekomst van de toekomst يمكن أن يصح بعد ذلك بالإجازة أو أن لا يصح. النكاح غير نافذ. هكذا فسّم. وبناء على هذا يتم. كلام السيد الخوي رحمة الله. ما بمشكلة. يعني السير الخوي يقول النكاح كان فضوليا. واذا كان فضوليا إجازة البنت بعد ان تدرك وبعد ان مات الزوج كيف يمكن ان تنفذ تصبح زوجة الميت وهذا ما على معنى فلا بد من الكشف ولو الكشف الحكمي مثلا الكشف بصوره من صور الكشف وهو حمله على ما يسميه ويقول عليكم ساق يقول وسط بين النقل والكشف حمله على ذلك هذا التفسير الثاني وذكرنا للتفسير الثاني في مقابل التفسير الأول شواهد خمس شاهدين داخليين وشواهد ثلاث خارجيه الشاهدان الداخليان اولا التقابل الموجود بين صدر روايه ابي عبيده وذيلها اذ في الصادر فرضا انه زوجهما وليان لهما وفي الذيل فرضا قال ان زوجها ابوها تقابل إذن ذاك الوليان لم, ي... لم يكونا أبوهين هذا الشاهد والشاهد الثاني ما ورد في نفس الصدر من أنهما لو ماتا قبل الإدراك فلا إرث ولا مهر فاشمعنا لا إرث ولا مهر لو كان الوليان شرعياً لماذا لو ما قبل الـ قبل ال قبل الإثراء لا إرث ولا ما هذان شاهدان داخليان والشواهد الخارجية عبارة عن الصفحات الثلاث التي قرأناها صحيحه الحلبي وصحيحه أبو داود بن الزرار وصحيحه محمد بن مسلم هذه خلاصة ماما الآن نريد أن نبدي احتمالا ثالثا في الرواية هذا الاحتمال وسط بين الاحتمالين الأولين والاحتمال الثالث ما يلي نحمل قوله في صدر الرواية زوجهما وليان لهما ما هي شكل كان تعبير زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين نحمل ذلك على الأولياء الشرعيين وغ... لكن غير الاب غير الاب مثلا بقرينه ذيل الذي جعل الاب ال... في مقابل وليان لهما لكن نحملهما على الوليين الشرعيين ليس على الوليين بين القرفيين والسائل يتكلم بما هو متشرع مثلا يحمل على الوليين الشرعيين ومن هما الوليان الشرعيان غير الاب في قد من الاحتمالات ولعلي ابحث بعد هذا لعلي ابحث او بعد انهاء الفروع اللي كانت بايدينا وبعدين تراجعني اجينا على هالرواية بعد أن هذه الفروع لعلنا نبحث الأولياء لأنه ما ضمن في العقب الفضولي ونريد أن نرى أي عقب فضولي أي عقب ليس فضولي ذاك البحث هم مناسب جدا للمقام إجمالا الولاية ما مخصوصة بالأب الوصي وصي الأب له ولاية من عينه ولي الأمر سواء كان ولي الأمر الإمام المعصوم أو كان نائب الإمام المعصوم من عينه ولي الأمر وليا على قاصر خلص بصير الولاي هذا إذنية قيل أن القدول المؤمنين لهم ولاية حينما حينما لا يوجد ولي تصل النوبة إلى ولاية عدول المؤمنين هذا هم ولاية فولايات من هالقبير موجودة نعم طبعا على رأس كل الأولياء الآن الأب حينما يكون موجود لا تصل النوبة إلى هؤلاء الأب هو الولي هذا صح فنحمل قوله وليان لهما على الولي الشرعي لكن غير الأب فهل هذا تفسير الثالث ينسج مع الشواهد الخمس مع الشواهد الخمسه التي اشارنا اليها في التفسير الثاني بحيث نقول اذا التفسير الثاني ليس افضل من التفسير الثالث التفسير الثاني فضله على التفسير الاول انه ينسج مع الشواهد الثلاث بخلاف التفسير الاول التفسير الأول لا ينسجم مع كل تلك الشواهد فخل نرى ان هذا التفسير الثالث هل ينسجم مع الشواهد الخمس او لا فاذا كان ينسجم اذا التفسير الثاني ليس باولى من التفسير الثالث على الاقل افرض متساويات او لعله لعل التفسير الثالث اقوى بس اخرجوا متساويا عليكم السلام ورحمة الله لنرجع لكل الشواهد الخمسة واحدا بعد اخر كان احدها التقابل الموجود بين الصدر صحيحه أبي عبيدة وديلها حيث انه في الديل قال فإن كان أبوها هو الذي زوجها فتشتعبير وإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزوج الأبن وهذا ظاهره أنه تزوج الأب نافذ حتى بعد البلوغ جاز عليها وخلص خب الشاهد الثاني هذا الشاهد الأول هذا الشاهد ينسجم مع التفسير الثالث بلا شك لأنه في التفسير الثالث وإن حملنا الوليين على وليين شرعيين لكن قلنا ما على الاب وليان لهما وليان الاب هذا واضح على رأس الاولي بعد لا يقل ولي له آه. ذاك هو الولي الاصل وذيل خص الاب بحكم خاص به فليه يمكن أن يكون البليان غير الاب والذيل خاص بالاب الاب له حكم خاص فهذا فينسج مع الشاهد مع شاهدنا الاول شاهدنا الثاني كان ما ورد في صدر الروايه في صدر صحيحه ابي عبيده من أنهما إذا ماتا قبل الإدراك فلا إرث ولا مهر هذا ينسج مع تفسيرنا الثالث بأن نقول أن هناك فرقا هناك فرق هناك فرق بين مستوى ولاية وليين شرعيين غير الاب ومستوى ولايه الاب مستوى ولايه الاب وهذا مستوى اعلى فقد يكون انه اذا وقع العقد من قبل وليين شرعيين غير الاب بموتهما ينفسخ فلا مهربا لا اما اذا الاب له يمكن ان يكون هكذا فالشاهد الثاني ايضا ينسجم مع تفسيرنا الثالث اما الشواهد الثلاث الخارجيه صحيحه الحلبي وصحيحه عبيد بن زراره وصحيحه محمد بن المسلم خب هذه كلها تنسكب مع تفسيرنا الثالث لأن الصحاح الثلاث كلها وردت في الأب كلها ورد كلها ورد في الأب فحينما نفذت هذه الصح الثلاث نفذت العقد تنفيذا نهائيا وكليا خوف قد يكون أنه من أفرس لأن الأب هو الذي هو الذي عطت وتنفيذ الأب ينفذ فتفسيرنا الثالث ينسجم مع, مع الشواد مع الشواهد الخمس كله وعليه فالتفسير الثالث ليس بأقل قوة من التفسير الثاني بال نريد أن نقول أن التفسير الثالث أقوى من التفسير الثاني وذلك لأن التفسير الثاني كلفنا أن نفسر قوله النكاح جائز النكاح جائز نفسر الجواز بمعنى عدم النفوذ قلنا قوله النكاح جائز يعني النكاح غير نافذ متوقف متوقف يقبل لحوق الإجازة المتأخرة وأنه فضولي ه هش فصلنا بعد في حين أن هذا التفسير مو تفسير طبيعي هذا التفسير إنما ذهبنا نائله لأن التفسير الثاني كان يجبرنا على هذا التفسير ما كان أكون علاج إلا إلا الآخر إلا. بينما التفسير الثالث لا يجبرنا على ذلك يبقى أنك جائز يعني أنك حصل ما دام صغيرين فقبل أن وقبل أن يدركا وقبل أن يموتا والعاقد ولي شرعي أنك حجائز أليس هذا أليس هذا أليس ال... أش... التفسير الثالث ينسجم معها المعنى اللي هو المعنى الظاهري الأولي لهذه الضبارة فلم... فلماذا نختار التفسير الثاني خل نختار التفسير الثالث وإذا اخترنا التفسير الثالث ما مت... تكون الرواية دليلا على ما يريده السيد الخوي رحمه الله من الكشف يمكن النظر ان, إن هاي الشواهد اللي بينها ذيل ذيل ابي عبيده واخرتها ثم الروايه الثلاث الصحيح الثلاث كلها تدل على هذا بعد الان لنفترض أننا لنفترض أن روايه ابي عبيد مجملة مرددة بين التفسير الثاني والثالث أو مجملة مرددة بين التفسير الثاني والأول لو افترضنا الترديد والإجمال هذا سيكون كافيا في إبطال الاستدلال بهذه الرواية على الكاشف الإجمال كافي فبالتالي لا تصلح الرواية على لا تصلح الرواية دليلا على الكاشف هذه خلاصة ما أردت بيانه حول هذه الرواية وعليه فيبدو أن النتيجة النهائية التي ننتهي إليها هذه وهي أنه هذه الصحيحة مدل على الكاش نعم دليلنا على الكاش دليل تعبدي إذا ردنا على الكاش فهي تلك الصحيحة وليدتي بأغا ابني بغير تلك الصحيحة بصحيحة محمد بن قيس ذاك دليل تعبدي على الكاش بعد هذا يجب أن, أن نعود إلى الفروع التي كنا نبحث نبحثها فك واذا وافقتم بعد انتهاء البحث عن تلك الفروع لنرجع الى بحث الاولياء الاولياء نبحثهم ما عدا ولا الفقيه هذا فقط ما نبحثه باعتبارنا ولايه الفقيه اشكاعنا الحديث عنها في كتبنا السابقة وآخرها أظن ولاية العصر أظن آخرها هذا الأمر في عصر غيب ولهذا لا نرى داعين للبحث عن ولاية الفقر لكن بعد باقي الولايات مهمة ولاية الأبخو أبخو من أوضح الواضحات ثم ولاية الجادهم هذا الجدهم يعتبر اب وبعدين ولاية الوصي، ولاية من عينه ولي الأمر ثم ولاية عدول المؤمنين هذه مهمات إذا رغبتم في ذلك أم نبحثها حتى تكون تكملة لبحثنا إن شاء الله وأن أجل البحث إلى يوم السبت بحوله وقوته.